Book واحد واربعون واحد وأربعون. التوجيه التوجيه كي استس لطوريسما أين مكتب الاستعلام السياحي؟ أين مكتب الاستعلام السياحي؟ شو مي بابوس حافي أوربا هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ شو رزّر بلاس هوتيل هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ استصل <متحدث> أين هي المدينة القديمة أ هي المدينة القديمة استصل كاتدرا أ هي الكاتدية أ الكاتدائية اين أين هو المتحف اين المتحف؟ كي <misterius> أين يمكن شراء طوابع بريد؟ أين <muchkl> يمكن شراء طوابع بريد؟ كي <muchkl> يمكن شراء زهور؟ يمكن شراء زهور؟ كي أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ أين الميناء؟ أين الميناء؟ كيف أين السوق؟ أين السوق؟ كيف أين القصر؟ أين القصر؟ كيف لابيزيتو <سؤال> كومانسي متى تبدأ الجولة؟ متى تبدأ الجولة؟ لابيزيتو فينيجوس؟ متى تنتهي الجولة؟ متى تنتهي الجولة؟ كيف لابيزيتو كم مدة الجوله كم مدة الجولة؟ أريد مرشدا يتحدث الألمانية. أريد مرشدا يتحدث الالمانيه أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية أريد مرشدا يتحدث الفرنسية